Oh, جابر يا جابر قول لي يا جابر شلون يتفنت جسمي نداء تسأل جواب Yä jabur biidumur, sani tidemmii al-dalur. Dufan tauu sadur minun dhiamin, كبه ارض الطف وشعان بعاشر من محرم قال بشت حن بعاشر من محرم قال بشت حن عفت كل اهل الغاضر يوجي عنهم بالزلسل والحديد مشير رجعت بلا صبر يجاب روه العمر رجعت بلا صبر يجاب روه العمر دفنت وصابر وضيمن دفن يم وين دفنته صابر للضيام <تصفيق> دفن ياما. جابر إذا تسأل جواب القلب <تصفيق> <تصفيق> يتدمي الظلوف دفنت وصبري من غمي اندفني يما I'll jump in the mother. I in Al Jith Jeffan Haba Haridum. Hurrit Ilman and I do يا جابور لا شفت الأكبر أخو اخوي شنو تقطع جسمه وبنص الجثث مدفون وبن عمي الحسن عريس اندفن وبن عمي الحسن عريس اندفن دفنت وصابر ملغانين دفن أمم دفنت وصابر ملغانين دفني أمم دفني يا جابر شلوني فريد جسمي إذا تسأل جواب القلب في المن يا جابر به الدم سلِت دم الظل يا جابر به الدم سلِت الظلو الظل دفن من ضامين دفن يما من ضامين دفن يما <تصفيق> يا جابر من قصة العم العباش في هالي حال ذاك الحال ما ينقل شوف والهي يا جابر من نشاب الراب شوف يا نسفي Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? Miksi? يا وهنتي تعن نتجهدت في ويا نوحي وهنتي تعن نتجهدت في دفنت وصابر من دفن يما دفنت دفن يما لا تسأل جواب القلب كثيله يا جابر بدمه سلت دم الضلو يا جابر بدمه سلت دم الضلو دفن توصابر من غم دفن يمه دفن توصابر يا شابرمو بداية فهيت أبو يحسيني عانتني الملايش بالدفل مرضي مره بيوم وستيب مره عروبي عين ومره مني دهني وصاح طفلي Oma rameni, ne وصاح طفلي sahatu, على Lassaturat, ne ovat flirtoituneet. Ne ovat هذه حالتي وهذه قصتي دفنت وصابري من الضيمين دفني أمام دفنت وصابري من الضيمين دفني أمام دفني أمام دفني أمام Yhjä, yhjä, yhjä, yhjä, yhjä, yhjä, yhjä, yhjä, yhjä, yhjä, yhjä, yhjä, yhjä, دفن تا من وين بين دفني دفن تا من يا جارب يا, جارب يا جارب المنشد الحسيني مقداد السعدي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع السيد الضرام الحسني الهندسة الصوتية والتوزيع باقر الحجام ونسألكم الدعاء سلت دمي الظلوع يجابر بالدموع سلت دمي الظلوع دفن توصى من ضامين دفن يمان antaa sielu ja